و میو امن بلیہ مل مو نلوین امنو مخدو إِلَّا عل ہوں شورون فی کونو بیم مردو فضد مردو علیمو یكون قیل فی الدو نَحْنُ مسلح الم ہوم المفسی دو نل قل یشورون و عید قیل الم امینو کم امن سلو ان مینو کم امن سفہ الم ہو سفہ إذَا لَقُ الذينَ آممَنُ قالَاون آممَنَّ وَإذاَا خَلَو إِلَى شَيَلْطينِهِمْ قَاون إِ مَاكُمْ إَِّ مَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُون اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِم وَيَمُدُّهُم فِي طُغْيانِهِم يِعَمَهُُون أولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلمّا حَولَله ذَهَبَ اللهَّهُ بِنُورِهِم وَتَرَكَهُم فِي ظنُماتاتٍ لا يُبَصِرونثَُّ بُكمٌ عميون فَهُمْ لا يَرجعون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 سیو میتھ کم سم میوہ کم سل جاؤن ہو فیل ابدیاں سم سم اف سبا بِكُلِّ پیش نالم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 وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال ان ابئوني باسماءها الا ان كنتم صادقين پو لو سوب نلا ملت نکلا ملکی کو بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمْ قل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون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 فَإِنَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَا تَبِعَ هُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ, أولئك أَصْحَابُ النَّارِ خالد يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم وان يا يرهبوا بما ان وَمُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونْ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقيمُ الصَّلَةَ وَآتُ الزَّكَ تَ وَلكَُ مَضوكِعين أَتَأمُرون الن سَبِالبِذِّ وَتَا صَوْونَ آافُسَكُمْ وَآننتُم تَتلْلون الكِتََ أَفَل تَاقِلون وَاسْتَعينوا بِالصَّبَرِ والصلاة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 مْ تُ عَلَكُم وَأَن فَغْلتُكُم لَ العالممِين وَاتَّقُ يَْمَ ل تَجزين َفْسٌ عَن نَفْس شَيْْأَ وَلَا يُقضَلُ مِنْهَا شَفَةُ وَلَا يُؤخَذُ مِنهَا عَدَلُ وَلهُم يصَرُون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 ورافونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم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 وقد علم كل أناس مشربهم كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعفوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها مياه بقلها وقثائها وفمها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير إحْ بِطُ مِ الصَّافَإِنَّ لَكُمَّا سَألْلتُم وَظُرِبَت عَلَيْهِ مُذذِلنَّةُ وَمَسْكَنَةُ وَبَااءُ بِغضَبٍِ مِنَ اللهَّ ذَلِكَ ب بأنهمم كانَانوا يَكفررونَ بآيات اللَّهِ وَيَقَتُلونَ إ بِّينَ بِغَيْرِ الحَققّ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 بل ان کون من جہیلی کو لو نئی نمین کو لو کو چل سر وَلَا بکھر و نئی نظر س سلو مرون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 الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّون فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِم ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِن عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُمْ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 وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ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 وإن كنتم تخرجون فريقا منكم من ديارهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسرا تفادوه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 افن كلما جاءكم رسول بما لا تهوا نفسكم مستكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غُلظ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 کفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فبار عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا صَدِّق القُل لِمَا مَعَهُمْ قُل فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ سیل بہ نیا باد خز نمیس کم و رو سمت رخو مین کس م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 اتْلُكُمُ الدَّارَ الْآخِرَةَ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَيَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ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 تین اور مائنو بہار اکون اوق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 يعلمون. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلْ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 بل ہوں سم چیون يقول له كن فيكون وقال الذين لا کو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 البین کیونکل الا مین بھی فلاکل خوشن ی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 چل مر موکل مہن کو سی ام کو می دیا کو لو آلی می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 إنك أنت السميع العليم کا تسمیالیم رب نجال نسلیم نیل کمیا دم مسلیم تل کنسی کن بال ان کا تتو برہیم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 اللہ کو مدین فل چمو تن مسلم تم شہد اس کو بل مو تم لِبَنِيهِ مَا مچاب نمیا بادی کو لو نبو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 ہم لو کو لو کو دن اونا سوروت کل بل مل چبرو ہی محنیف امک ن مل مشرقین کو لو امن بل ہی ام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 و کلک جل نس ن شہد آلن سیو کو سولو آلائی کم شہید و م جل نل کے بل چلتی کو تعلیہ لو میم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 اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ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 ماف ان شی نلی ان مینل بیند ماری میلی سی تبل اکیلان لو ہو تُبُوا وَأَصْلِحُوا وَزَيِّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ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 اَضْبَ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَاتِ بَتَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ مِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ الله وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ القوةَ لِلههِ جع وَأَن اللهه شَديد العذاب إذتبَ الله الذيينَ التُبعُ مِنَ الذيينَ التَّبَعُ وَرأو العذاابَ وَتَقَّعَت بهِهمُ الأأَسب.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 مرکوسوں کو لو اللہ مل چال مون کیل مت ویوم کو لو بلتھ بھوم الفل شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونذاء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا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 أُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ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 ول کلر امن بلری ولمل کتنے و چل مل البی و اچلمل البیل قرب وال مل مسکین ویلس نوب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 وَذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَهُ فَمَن اْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ على سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ د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 ومن تعجل في يومین فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون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 ہل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سال بني اسرائيل كم آتيناهم من آية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 و مختلف فی الین او تو میاں دادی مجھ ملبہ نہ بہین ہوں فہدم لوہین امنولی مختلف فی مین الحقی بھی ازنی املوہ یا دِن شعلا شوتی امتدنچم چیک والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول ہتو لو معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتاما والمساكين وابن السبيل خری علیم کالی کو ملک لو کلکن واسو شو ہوا سو ہیبوشئی او سول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 نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموه أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين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 وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِم تَرَبُّصَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ